اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام من صاد كتاب انزل اليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به ذكراني المؤمنين اتبعوا ما لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ وَلِنَنْذِرَنَّ تَذَكَّرُونَ وَكَمْ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ جاء عذ باسنا الا ان قالوا اننا ظالمين فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غايبين والوزن يوم اذن الحق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 قال انا خير منه خلقتني من نار خلقتني من نار وخلقته من طين ولا تهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انذرني الى يوم يبعثون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 أَلَخْرُجُ مِنْهَا مَذؤُ مَن مَدْحُورَا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا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 انَأَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 119. وقالهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 110. يا بني آدم إنا يأتينكم رسل منكم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 ولا يدخلون الجنه حتى يلد الجمل في سن الخياط وكذلك نجزي مجرمين لهم من جهنم منها د ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظانين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 قول اثلموها بما كنتم تعملون وندى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُم أَنَّ العَنَتَ لِلَّهِ عَلَى الضَّالِّينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ فِيهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَآرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ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 اصحاب الاعراف رجال يعرفونه بسمائهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ودخول الجنه لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون وندا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افضوا علينا من الماء ان افضوا علينا من الماء سَقَى قَوْمُ اللَّهِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ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 وَجِئْتَ نُرْسِلُ رَبَّنَا بِالْحَقِّ فَهَلَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَهَلَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَاشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ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 واذكروا اذ جعل لكم خلفا من بعد قوم نوح من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطا فاذكروا الا الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان فَآتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَابَ ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقضعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين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 وَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ مِيثَاقًا مَرْصُومًا هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ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 لِمَن آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتَ بِهِ كَافِرُونَ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 وَإِنْ أَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلَوْ كُنِ اضْطَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ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 كيف كان عاقبه المدمن والى مدينا اخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ود جاءت كن بينه من ربكم فوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم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 124. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين 125. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا, لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا 126. قال أولو كن كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذن جانا بعد اذن جانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الا ان يشاء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 فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَ بِالْبَأْسَ يَضَرَّاءَ إِلَعْلَمُهُم يَضَرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَا وَقَالُوا قَدْ مَسَّنَا الْبَأْسَ أَنَضَّرَ قَدْ مَسَّنَا الْبَأْسَ أَنَضَّرَ وَالسَّرَّاءَ فَأَخَذْنَاهُمْ ذَوْتَكَهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ولو ان اهل القران امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون اف امن اهل القران ياتيهم باسنا بات وهم نائمون او امن اهل القران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 وَنَجِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينَ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ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 ان كننا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى ان تلقي وانا انكم وان ان نكون نحن الملقي قال القوف فلما القوس سحروا اعين الناس سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَن أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأَلْقَى الْحَقَّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 وقال الملأ من قوم فرعون اتخذوا موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذروا كانواهات قال سنقتل ابناهم ونستحي نسائهم واننا فوقهم قاهر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 وَأَلَّا رَسَى رَبُّكُمْ عَن يَهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيُنذِرَكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنْهُمُ الثَّمَرَاتِ وَنَقَصْنَا مِنْهُمُ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَ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 لِتَسْحَرُونَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ولمّا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك ادع لنا ربك بما عنده ان كشفت عنا الرجز لان كشفت عنا الرجز لنؤمنا انك شفت عنا الرجز لنؤمنا لك ولنرسلنا معك ولنرسلنا معك بني اسرائيل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 فَنَلْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَنَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَنَّى ارنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا ولا قوم ينعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا الههم كما لهم آلهه قال ان لَكُمْ طَائِمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرَّنَاهم فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا أَغَيْرُ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ خَصَّ لَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 فاتمنناها بعشرين فتمم ميقات ربه فتمم ميقات ربه 40 ليله وقال موسى لاخيه يا هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع ولا تتبع سبيل المفسدين ولن ناجا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 فَنَنَا فَقالَ سُبْحَانَكَ تَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوهُ بِأَحْسَنِهَا سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا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 وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لئن طالون إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسَفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَيْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ بِنَا أُمَّنَّا إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي أقيدو يقتلونني فلا تشمت فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ربي اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانتا ارحم الراحمين الذين اتخذوا العجل سناء لهم غضب من ربهم وذله وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجز المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن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 انت ولي ينافغ فر لنا وارحمنا وانت خير الغافري اكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره ان هدنا اليك على عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ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 وَقَطَعْنَا لَهُمْ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَضَرَبْنَا بِهِ الْبَحْرَ وَلَهُ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ۖ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا مَعَ مُوسَىٰ مُؤَنًا لِّسَاعَةٍ مَّعْدُودَةٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 119. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 110. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم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 اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اذْ تَأْتيهِمُ حَيَّتَانِ نَوْمَ يَوْمِ سَبْتِهِمْ شُرْعَانَ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِظُونَ قَوْمَنَا إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَأَنُونُ مَاعِذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ إِنَّ جِينَ الَّذِينَ هَانُوا عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ يَرِثُونَ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُؤْثَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِنْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ نِثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ, إنا لا نضيع أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذْ نَقُلنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوهُ مَأْخَذَ 129. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أبدا اَن تَقُولوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكْنَا بَاءَنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون وأتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه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 وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ نَاسَ نَسْتَدِرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَ اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ام هو الا نذير مبين اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد قصر اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون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 يسألونك كأنك حفي عنها قل إن ما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت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 وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَى اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَن ماتَهُم صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شركاء جَعَلَ لَهُ شركاء فيما آتاهما فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ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 ادعوهم فلن يستجيبوا لكم اذ كنتم صادقين لهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم يَكِيدُونَ فَلَا تَنظُرُ ۚ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِذَا تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ بَصُرٌ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثِ مَا لَا يُقَصِّرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ, بالغدو وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ويسبحونه وله يسجدون